فَمَنِ اسْتَمِعَ الْأَنَ يَجِدَ لَهُ شِهَابَ رَصَدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الْصَالِحُونَ وَمِنَ الْمَذُونَ ذَلِكَ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 لِيَفْتِنَنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا خَاسِدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُوبُ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 قل إني لن مِنَ من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا إلا مِنَ من الله ورسالاته فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن لهنا رجلاً نما خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعفنا صراخاً وأقل عدداً قل إن أدري